موسيقى <مسكس> <مسكس> إن رضوا, عسى رضوا إلا عسى <إسلامنا> هم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 Dastically pened justement Bujaka интерankija Bujumė tas jums Turėjos reg жизни Bujumės when gai pabaulas viskas Muėti بيننا خبرين القص لو ما صرحوا قصدهم نشر الرذيله بيننا ليه نقبل كل شي صدرو ليه نخسر لاجلهم شي ما ليه نقبل كل كذب روجع ليه نترك الأجلهم عاداتنا ليتهم بحقوقهم ما بشروا ليه نترك الأجلهم عاداتنا ليتهم بحقوقهم ما بشروا بعض ربيعنا ما باعنا إن رضوا الله عسى ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وإن حكوا وإن هاجموا وإن أدوا ما تركنا لو ألكنا معهم عريب نهروله واشتروا فسادهم بخلاقنا أجمعوا على الفساد وصوتوا زوجوا المثلين بحقوق الخناة يا شهود الناس عنا خبروا شرعنا الإسلام والله ربنا عن الله فلا شرع لنا انرضوا